وَأَنذِرْ تَنَاهَى لِتَأْفِكَ نَعَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتُم مِّن الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما أرسلت به ولكنني أراكم قوماً تجهلون فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو من استعجلتم به ريح فيها باو أديب تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا ما ساكنه كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء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 بل ضلوا عنه وذلك افقهم وما كانوا يفترون